انا درب وحسين شي احنا المشي انا ايه لو تخوني لرجي نزحف لعلي على اقدامي يا امامي اوصلك حتلو نزيف اهد عمرو كله اهل العشق يحجزك الوصوف يا شفا اخذ ولا افد ونسحف لك زحيف كله زعر لك ناظر عمرو بدمي هاتف يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين مشينا درب حسين شيع احنا المشينه توخون الروح ندس حفله علينا مشينا درب حسين شيع حسين وخذ علينا عهدن بكل اربعين احتشدنا واتينا عليك كل عين في كفاينا قد لا على الصدرنا طمئين wa nawaina wa atayna nasra akhya husayn wa husayn wa husayn wa husayn 阿 في الشباب وكل شيء ابي لك متعب عن يا ماشي بربع عينك في نزاك وعزاك جدك كل ما خذلنا للنصرنا سن والجبر نجي Ya husseinu ni a husseinu ni ya husseino Ya huseyinun ya husseinu وا حسين وا حسين وا قد رفعنا من في ذمنا اسم حسين وعلي ووضحنا في فكرنا عشق بد ما ينتلي وحتار ابنا في عين شقنا عشق جد مو هزلي ما تنقينا سهر خينا على الولي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا درب حسين شيعه احنا wildonders wo hausine rahusine rahusine wahohusine hosinehah hawusine uhahhamish gin unconditional unconditional hadhaul nahal ahal ahal ahal ahal ahal... haal yaşouçaore kealassou化 keal çaudeo j frontsha pada egalliyya لجل مولا يبعجل هاتفينا الزعارين من بعد الجهل بالقصائد والنشائد بك يا احلى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين, يا حسين تخون الروجنيس حفله علي دينيه الاخراج والهندسه الصوتيه ايصار الغراوي ايصار الغراوي وحيدر الغراي حيدر الكلمات للشاعر الحسيني حكيم الخزعلي حكيم الخزعلي